اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر عن يا رب العالمين عندما هذا الدرس الثاني عشر من شرح شذ العرف في فن الصرف. تحدثنا عن التنبيه السابع، وقلنا الناقص يجوا يجيء من خمسة أبواب من باب نصرة وضرب وفتح وفرح وشرف. شرف اللي إحنا عليه كرمة. قال واشترط في الناقص من الباب الأول والثاني. ماشترطة في الأجوف ماذا يقصد بهذا الكلام أيها الاحبه الكرام يقول يشترط في الباب الأول اللي هو باب نصرى. نصر نصر ينصر أن يكون الناقص واويا فدع المضارع يدعو أقول يا أولادي دعا يدعو والاصل أقول يدعو و. لكن الضم ثقيل على الواو فلا تظهر لثقلها نحن كنا هناك ناصر ينصر يبقى فعل يفعل كذلك في كلمة دعا دعا يدعو أصلا يدعو طبعا الضم كما قلت لا تظهر لثقلها فالباب الأول لابد الناقص يعني الحرف الأخير لابد أن يكون واويا وفي الباب الثاني اللي هو باب ضربة لابد أن يكون يائيا اللي احنا قلنا فيه كلمة رم رماية، ها؟ يرمي، طيب. ننتقل إلى التنبيه التاسع. قال اللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب وفرحة. انتبه يا دكتور. في لا تنبيه اللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أقوال. آه، اللفيف المفروق؟ نعم. طيب. قد يقول قائل. ايه المقصود باللفيف المفروق واللفيف ايه يا شيخنا المقرون خلاص اولا المقصود باللفيف المفروق صح يا شيخنا سمي لفيفا للاستماع حرفي العله يعني تلف في شيء مع شيء كده فإذا اجتمع حرف علة وتوصل بينهما بحرف صحيح يسمى لفيف مفروق يعني فرقنا بين حرفي العلة بحرف صحيح مثل كلمة وفا تجد الواو حرف علة والألف حرف علة وبينهما أي شيخنا حرف صحيح خلاص؟ لما قلت كلمة وعى وعا أو سعى أي شوف كده صح يا شيخنا وعا لا سعى لا وعى حرف عله الواو م. والآلف حرف عله بينهما حرف صحيح ده اسم لفيف مفروق يعني فرقنا بين حرف العله بحرف صحيح طب إذا اجتمع حرف العله مثل كلمة نوى أو كلمة طوى طوى الطوى حرف صحيح بعدها حرفان بعدها إيه حرف علة الواو والألف تسمه لفيف مقرون لاقتران حرفي العلة هل فهمت فهو يقول التنبيه الثامن اللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب من باب ضرب وضرب يضربه اللي هو الباب الثاني سيدنا ويأتي من باب فرحة من باب فرحة اللي هو الباب الرابع ويأتي من باب حسبة اللي هم باب السادس اللي هو حسبة يحسبوا أيوة الله يفتح عليك ما شاء الله اثنين اربعة ست خلاص كلمة وفا انتبه وفا صحي شيخنا وفا ده شيخنا لفيف مفروق ولا مقرون مفروق لأننا فرقنا بين حرف العلة بحرف الصحيح يبقى ياتم ياتي باب ضربة يبقى أقول يا شيخنة وفا يفي لا وفي يفي وفي يا طبعا الياء اليا فتح ظهرت عليها الفتحة لأننا قلنا الفتحة تظهر عليها لخفتها يبقى أقول لها يا شيخنة وفي يا يفي صح يبقى من باب يا شيخنة ضرب يضربه انتبه بعد ذلك وكلمه ايه يتم باب فرحه مثل ايه كلمه وجيا انتبه يا شيخنا وجيا اقول يا ده ايه يوجا يعني باب فرحه يفرحوا يعني كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع طيب كلمه ولي يلي اهم باب حاسب ايه يا شيخنا يحسبه يبقى و يا إذن عين الكلمه مكسور وليا ها ايه يلي. يلي شوف يلي واصلها يولي م. اصلها يا شيخنا يا سلام عرف هذه زي الباب يبوالي يبوالي يا. اصلها يا شيخنا يولي. يولي على وزن يا فعل لكن وقعت الواو الساكنه بين عدوتيها بين الفتحه وبين ايه الكسر اعتقد واضح يا شيخنا التاسع اللي في المقرون يجي من بابين من بابين يعني بس حذفت النون حذفت النون لأجل الإضافة من بابين ها ضرب وفرح قد تقول طيب كيف حذفت النون للإضافة كيف يضاف الفعل إلى لس لأن من خصاف الأسماء أليس كذلك والبلع صح الشخنة يقول من بابي ضرب من بابي يا شيخنا ضرب وفريح يبقى اضافه يبقى كلم بابي أصلاح من بابيني أكتب على صبورة ولا فاهم فاهم من بابيني فالنون تحذف عند الإضافة كقول تعالى تبت يدا أصلاح يدان صح يا شيخنا وقل حضرة مدرسة الفصل أصلاح مدرسان مدرس الفصل، المضاف إليه اسم لكن المضاف إليه هنا فعل لما قال من بابي ضرب فكيف يضاف الاسم إلى الفعل والمضاف إليه لابد أن يكون من الأسماء لإضافة من خصائص الأسماء واضح أجاوب على السؤال؟ ولا ما, ما أجبتش لا، لا، لا، لا، مش بكلمك عشان تجيب يا بسخنا لما بسأل ما قصدش حذك تجيب أنا بسأل علشان أشوقك لمعرفة الإجابة فهمت يا مولن؟ بس هنا ضرب دي مضاف إليه طب مضاف إليه وهو فعل إزاي؟ قصد لفظه قصد يا شخنة عارف يعني قصد لفظه؟ لم كان ترفع المبتدا المفروض ترفعه فعل مضارع والفعل تقدروا هي يعود على مين كان والمبتدا مفعول به كالجمله دي خبر فين المبتدا كان ازاي دي احنا كان فعل ناقص ازاي الفعل ناقص فعل عليه مبتدأ هذا معنى قصد لفظه يعني اوقعت موقع, موقع الاسم كأنه جعلته اسم هذا معنى قصد لفظه مش أقصد كان اللي هي ترفع وتنصب يعني. اللي هي فعل ناسه هذا واضح بحل محل ضمير مثلا هي في هذه الحاله ايما هذا معنا قصد لفظه عرفت قصد لفظه يعني انتبه لكلمة قصد لفظه يعني عاملته معاملت لسه قصدت اللفظ فهمت يا شيخنا م. طيب يعني اذا لما أقول ضرب أقول ده إليه طب إذا كان مضاف إليه لما فرض يبقى مجرور بالكثرة يبقى كل ضرب يبقى بابي مضاف وهو طبعا مجرور باليال لأنه مسنى وضرب مضاف إليه خلاص مبنى على الفتح في محل جر مضاف إليه منع مضور الكثرة اشتغال المحل بحركة الحكاية يعني بتحكي اللفظ انت اللي هو ضرب اللي بتحكيه زي ما هو كده. صح يعني ما فحش تقولي من بابي ضربي لا لازم تضرب انت فهمت ولا لا هذا الواضح يعني ممكن هذا يقول لك مثلا رأيت وكان تنصب لي ترفع الخبر رايت وكان صح طب رأيت وكان دي زي ما رأيته رأيته الأستاذة اهي جعلت كان محل الأستاذ صح, صح كده هذا معنى قصد لفظه. يا يارب تكون فهمت على كل يعني وقال ولي فيه في, في المقرون يجي من بابي من بابي ضرب أو ايه يا شيخنا انتبه انتبه معنا كلمة انتبه مولانا روي ها اقول يروي من باب ايه يا شيخنا ضرب يا ضريب اكتبها طيب وبعدين لما أقول قوية من باب فرحة قوية يقوى من باب إيه يفرح قال ولا يرد يا إيه العين واللام إلا في كلمتين باب فرحة ها م. المقصود يا إيه العين واللام انتبه يا شيخ عاية انتبه ل هذا الكلام الجميل يا مولان كلمة عايية هذي عايية على وردنا مولان عي فاعلة فنجد عين الكلمة يا ولام الكلمة يا صح يقول لم يرد يا اي العين واللام الا في كلمتين فقط من باب ايه فرح عية وايه وحية حيية. حيية واعتقد انه قرأة سيدنا شعبة ها, ها؟ قل لقال يحيى من حيَ أشوف اللغة هي يحيى من حيَ عم هو من حيَ من حيَ دي فهمت يا بدون تضعيف تضعيف خلاص يعني ليحيا من ليحيا من حيا ليحيا من حيا ده يعني ايه اتغابنا ليها في الياء هو قراء سيدنا شعبة فك إيه؟ فهنا اصبحت عين الكلمه ولام الكلمه ياء ويا خلاص وده ياتي من باب ايه يا شيخنا سريح خلاص اللي هو حي ها حي ايه طيب حي يحيى الرابع الرابع الفعل يا شيخنا الفعل الأجوف أي والفعل الايه الأجوف إن كان بالالف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصرى آه ده يعني كلام سهل إن شاء الله يا سيدنا يعني إن شاء الله ايه كلام سهل بالحمد لله اللي فات واضح يا شيخنا الحمد لله طيب اسمع وعي ما أقول اسمع وعي ما أقول أولاً يقول الأجوف التعارف الأجوف ما كان وسط وحرصه علم إن كان بالالف في الماضي زي قال وبعدين بالوف المضارع يقول يمن باب نصر يبقى قالها يقول لأن قولا قاول شيخنا قول زي فعل نصر أي. يقول يفعل أكتبها أو لو واضح طيب ما عدا طال إيه شيخنا بس الكلمة دي فقط يبقى من باب شرف اللي بفكره يعني شرف هي مولانا طاب مولانا من باب شخنة شيخنا كرمه اذا اي فعل ماضي أجوف وسط ألف لابد ان يكون ايه ها في الالف ديال ايوه يعني اي ألف يكون مطارح واو يبقى, يبقى إن باب نصر ينصره. ينصر خلاص لا قاعدة صح يا شيخنا لكن ما عاد كلمة واحدة اللي احنا قلناها الان مم. طب وين كان بالالف في الماضي وبالياء المضارع باب ضربه زي باع يبيع ما احنا ونادى يا شيخنا صح يا شيخنا لا طب وين كان بالالف او بالياء او بالواو فيهما فهو باب فرحه زي خاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور ما ده احنا قلنا هذا؟ قلنا كل ده قلنا ما عرفش ليه عاد شيخ يعني والناقص اذا كان بالالف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر دعى الناقص يا ما بص يا الناقص الناقص متى يكون باب نصر اللي هو نصر ينصره قال اذا كان بالالف في الماضي وبالواو في المضارع بص انتبه يا كلمة كلمه دعى اهي دعى يبقى يدعو ها صح يا شيخنا ده من باب يا مولانا نصر دعا الالف في الماضي إيه. ده ناقص ده يدعو زيان صرو واضح دي إيه. وان كان بالالف الماضي بلا في المضارع يبن باب ضربه نتابع كده يا شيخنا لام جرى ها يرمي يبن باب ضرب يضرب وان كان بالالف فيهما مس ساعة يسعى يعني ايه ل... يعني في ال... في الأقصد... في الماضي, في الماضي ألف وفي المضارع ألف يسعى يعني سعى ويسعى صح فهم باب فتح فب ايه يا شيخنا فتح اللي هو مفتوح العين في الماضي والمضارع وان كان بالواو فيهما يمن باب صرفه كلمه ايه يا شيخنا بص ثرو يسرو زي فعله يفعله لهم باب كارو يعني وإن كان بليا فيهما فهم باب حسبه صح كده؟ لا مقول وليا ها يلي زي حسبه يحسبه وإن كان بليا في الماضي وبالالف المضارع فهم باب فريحة يعني شوف راضي يرضى إذن في المضارع ألف لكن في الماضي يا راضي يا الحرف الناقص اللي هو الحرف الأخير ياء وفي المضارع ألف يبقى يباهون باب إيه شيخنا؟ من باب فرحة. اللي هو إيه شيخنا؟ بكسور العين في الماضي ما. مطمو... لا. م... أي فرحة يا فر. العين في المضارع. المهم يا سيدنا الشيخ التنبيه ال. الثالث. اللي بيقول الخامس. أم لا تستخلص مرة؟ بيقول الخامس لم يرد في اللغة ما يجبه. الثالث ده الثالث. ما والله المكتوب الخامس عندنا. على أي يعني. لم يرد. قال الخامس مع قال الرابع الفعل أجو في بانق الطيب. قال لم يرد في اللغة ما يجب استاهل الوقت ولاسه. <تصفيق> لم يرد في اللغة ما يجب كسر ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا ثلاثة عشر فعلًا. ماشي مولانا. ده بس لا قل يعني المعلومة فقط يعني. انتبه يا مولانا للحكم ده. لم يرد في اللغة العربية ما يجب كسر عينه في الماضي وكسر عينه في المضارع اللي هو كلمة اللي هو يحسبه. صح؟ اللي هو الباب السادس اللي هو باب حاسب يقول لم يرد في اللغة ما يجب كسر في الماضي والمضارع إلا كم إلا كم, كلمة إلا كم شوف يعني إذن هنا كأنه يعني بيئة الأفعال المحصورة في الباب الأخير باب حسب يحسب انتبه كده ده بس من باب اسمع كده وثق وجدة يعني حزنة ورث المال ورعة وركة بمعنى الطجعة ورم الجرح أو ورم المخ يعني اكتنز وعقة يعني عجل عليه وافقة صادفهم موافقاً ورقه يعني سمع وكما يعني اغتم ومقى بمعنى أحب. ده مجرد بس المعرفة لا لا أكثر ولا أقل يعني يعني هو يقول الباب الأخير الوباب حسب يحسب بكسر العين في الماضي والمضارع في لغة العرب كان فعل أت عليها شخنة ثلاثة عشر خلاص وورد أحد عشر فعلاً تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع يا سلام على الجمال شفت شفت بال الشيخ ما شاء الله يعني اذا ورد في لغة العرب 11 حرفا يجوز فيها كم لغة؟ لغتان لغتان يعني عندك حسب يحسب ويحسب وتجد حتى فيها قراءتان ها وتحسبهم جميعا وقلوب مسح وتحسبهم وتحسيبهم فهمت يا شيخنا لا. صح كده فلاحد عشر فعلا تكسر العين في الماضي ويجوز في المضارع الكسر ها والفتح سمعي سمعتني ولا ده اسم لغه يا شيخنا طيب اسمع كده وهي كلمه بائسة ها المضارع يبئسوا يبأسوا صح كده طيب تقول تقولها في المضارع يحسب ويحسب طب وبقاء بمعنى هلكة وبق يوبق او يوبق واضح يا شيخنا كلمه وحي ما وحمت الحبل انتبه ها وبعدينها نقول ايه يا شيخنا في المضارع ها وحمت نكسر ما احنا ونفتح لما اقول وحمت الحبلة وحمت توهمي لان الوحم ده بس للايه للناس يعني وحمت وقلنا ايه مش هي مش هي وحمه شيخنا انت ليه متردد ما تترددش مش ده فعل اصلا مثال لم تو حموا وتو حموا بس إيه اللي جعل الواو تحذف انتبه لم تو حموا انتبه للجمال تو حموا وأقول تحم تحموا حذفت الواو لأنها وقعت بين فتحة وإيه وكسرة وكسر. صح, صح. يبقى احنا قلنا فيها كم لغة دي لغتان كسر العين في المضارع أو فتحها طب لو كثرت يبقى لابد من حذف الواو لأنها وقعت بين عدوتيها بين فتحة وإيه وكسرة زي وعد يوعده صح يا دا يعده صح وصل يصل أصلاه يوصل طب لو قلنا إيه ها توحم هل الواو تحذف ولا تبقى تبقى لماذا تحذف إذا وقعت ويكون قبلها فتحه وبعدها كثره هذا واضح كده يا سلام هذا واضح شيخنا؟ والله اعلى واعلم